Ya ya ya khul al qita wabkhu وحنانا من لدو النار وركات وكان تقيا وضرّا من بوالده ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم غرد وَقُلْ فِي الْكِتَابِ مَا هُوَ مَأْذُونٌ تَوَضَّأَ مِن أَهْلِهَا فَكَمَا فاتخرت من دونهم حجابا فأعسلنا إليها روحا فتمثل لها بكى سوية قالت إني أعلم காஇன் in... குந்த